السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سم بسم اله ل الرحمن الرحيم الحمد العالمين لله رب وصحبه ا ل ل والسلام وعلى الأنبياء والمرسلين ا نبينا ة م أشرف م د وعلى و آله ص ح أ ج م ع ي ن اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء خير قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب ص ل ا ة الكسوف باب العمل في ص ل ا ة الكسوف حدثني أ ح ي ى عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام ف أ ط ا ل القيام ة ثم ركع ف أ ط ا ل الركوع ثم قام ف أ ط ا ل القيام ة وهو دون القيام ا ل أ و ل ثم ركع فأطال الركوع وهدون الركوع الأول ثم رفع فسجد أ الأول ط ا الركوع الركوع ل رفع وهدون ثم ف ثم فعل في الركعه ا ل ا خ ر ة مثل ذلك ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال إ ن الشمس والقمر آ ي ت ا ن من آ ي ا ت ل ا لا, لا يخسفان لموت أ ح د ولا لحياته ف إ ذ ا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا ثم قال يا أ م ة محمد والله ما من أ ح د أ غ ي ر من الله أ ن يزني عبده أ و تزني أ م ت ه يا أ م ة محمد والله لو تعلمون ما أ ع ل م لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وحدثني عن مالك عن زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من س و ر ة ا ل ب ق ر ة قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام ا ل أ و ل ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع ا ل أ و ل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 وودون الركوع الاول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر آ ي ت ا ن من آ ي ا ت الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رايناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رايناك تكعكعت فقال إ ن ي ر أ ي ت ا ل ج ن ة فتناولت منها عنقودا ولو أ خ ذ ت ه ل أ ك ل ت منه ما بقيت الدنيا و ر أ ي ت النار فلم ارك اليوم, اليوم منظرا قط أ ف ض ع و ر أ ي ت أ ك ث ر أ ه ل ه ا النساء قالوا لما يا رسول الله قال لكفرهن ا ل قيل ايكفرن بالله قال ويكفرن العشير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 عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ي ه و د ي ة جاءت تسالها فقالت أ ع ا ذ ك الله من عذاب القبر فسالت ع ا ئ ش ة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ع ذ ب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غ د ا ت مركبا ف خ س ب ت الشمس فرجع ضحى فمر بين ظ ه ر ا ن ي الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا, ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد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 ضم الكاف كسفت و هو نادر و الكسوف في ا ل ل غ ة التغير إ ل ى سواد التغير إ ل ى سواد و منه كسف وجهه و حاله و كسفت الشمس س و د ت و ذهب شعاعها و في مسلم عن ع ر و ة لا تقول كسفت الشمس و لكن قولوا خسفت لا ت ق و ل كسفت الشمس و لكن قولوا خسفت الحديث ا ل أ و ل في من ح د ي ث الباب خسفت الشمس و جاء في ا ل أ ح ا د ي ث الصحيح من طرق ك ث ي ر ة إ ط ل ا ق الكسوف على الشمس و المشهور في استعمال الفقهاء أ ن الكسوف للشمس و الخسوف للقمر و اختاره ث ع ل ا ليخص كل آ ي ة بلفظ فيقال كسفت الشمس و خسف القمر و ذكر الجوهري انه أ ف ص ح و حكي عكسه و هو مقتضى كلام ع ر و ة أ ن الخسوف للشمس و الكسوف للقمر لكنه غلط لاسيما ما يتعلق بالقمر إ ذ ا برق البصر وخسف القمر هذا نص على أ ن ما يحدث للقمر يقال له خسوف و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للشمس وجاءت النصوص ا ل ل ب فجاءت ظ ي ن النصوص باللفظين هل جاء ب ا ل ن س ب ة للقمر لفظ ا ل خ س و ف في النصوص نعم. نعم يعني يقال لا ي ن ك س ف و كما انه يقال لا ي ن خ س ف نعم على وجه ا ل ت ب ع ي ة الشمس جاء ذ ل و إ ل ا فهل حصل القمر كسف في عهد النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام نعم. نعم لم يحصل وهل كسفت الشمس أ ك ث ر من م ر ة في عهده عليه ا ل ص ل ا ة و السلام نعم أ ه ل السير مطبقون على أ ن ه ا لم تكسف الشمس إ ل ا م ر ة و ا ح د ة في عهد النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يوم موت إ ب ر ا ه ي م ابن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لا شك أ ن مدلول الكسوف من من حيث ا ل ل غ ة مدلول الكسوف م ق ا ل و انه أ يطلق الكسوف و الخسوف على كل من الشمس و القمر بدليل لا ينكسفان في بعض الروايات و لا ينخسفان في روايه أ خ ر ى ولا شك أ ن معنى الكسوف غير معنى الخسوف من حيث ا ل ل غ ة الفقهاء يقولون اذا غابت الشمس كاسفه او طلعت والقمر خاسف هذا من باب تخصيص كل آ ي ه ب ل ف لم يصلوا لماذا ل م يصل تعليلهم نعم كيف إ ذ ا غابت الشمس كاسره غابت انتهى وقت النهي انتهى وقت النهي انت هم يقولون لذهاب الانتفاع بهما كان المساله من أ ج ل م ش ر و ع ي ة صلاه ا ل ك س و ف من أ ج ل أ ن ن ن ت ف ع بهاتين ا ل آ ي ت ي ن و ا ل ع ل ه ا ا ل م ن ص و ص ة التخويف التخويف فاذا قلنا أ ن ه يصلى بعد غروب الشمس وهي كاسفه لا ندري هل ا ن ج ل الكسوف او لم ينجل والحكم و ا ل أ م ر ب ا ل ص ل ا ة معلق ب ر ؤ ي ة الكسوف ف إ ذ ا ر أ ي ت م و ه م ا ف ص ل و إ ذ ا طلعت الشمس والقمر خاسف انتهت لا يرى فهذا هو السبب الحقيقي في كون ص ل ا ة الكسوف لا تصلى إ ذ ا غابت الشمس ك ا س ف ة و طلعت ا ل ق م ر خ ا س ف مدلول الكسوف في ا ل ل غ ة غير مدلول الخسوف لأن الكسوف ل أ ن الكسوف ا ل تغير ل ل س و ا د كما تقدم والخسوف النقصان ف إ ذ ا قيل في الشمس كسفت أ و خسفت ل أ ن ه ا تتغير و يلحقها النقص يلحقها المعنيان معا و كذلك القمر و حينئذ يسوغ إ ط ل ا ق اللفظين على كل من ا ل آ ي ت ي ن و لا يلزم من ذلك ترادف اللفظين نظير ما نحن فيه و إ ن كان استراد و لعله يفيد إ ن شاء الله تعالى ما قيل بترادف الفرد و الغريب نعم ترادف الفرد و الغريب قالوا م ت ر ا د ف ا ن من حيث ا ل أ ص ل ولا شك أ ن الفرد في ا ل ل غ ة له معنى و الغريب في ا ل ل غ ة له معنى نعم لكن من حيث الاطلاق الاصطلاحي نعم كل منهم يطلق على تفرد الراوي ب ر و ا ي ة ا ل خ ب ر كون هذا يكثر إ ط ل ا ق ه في التفرد المطلق و هذا في النسبي هذا أ م ر ثاني لكن يقال تفرد ب ي فلان و اغرب ب ي فلان و إ ن كان اللفظ من حيث ا ل ل غ ة هذا له معنى و هذا له معنى كما عندنا ا ل آ ن بعض أ ه ل ا ل ه ي ئ ة أ ه ل الفلك يرون أ ن الكسوف لا ح ق ي ق ة له لا ح ق ي ق ة له ا ل آ ي ة لا تتغير الشمس يبقى نورها موجود القمر يبقى نورها موجود إ ن م ا هو مجرد تغير ب ا ل ن س ب ة ل ل ر أ ي تغير ب ا ل ن س ب ة ل ل ر أ ي يقول لا حقيقه له ف إ ن ه ا لا تتغير في نفسها و إ ن م ا القمر يحول بيننا وبينه هذا ب ا ل ن س ب ة لخسوف الشمس قولهم في خسوف القمر أ ن ا ل أ ر ض ث ق ع بينه وبين الشمس نعم إ ذ ا حال القمر بيننا وبين الشمس تغطى جزء منها أ و ج م ي ع ه و ي أ ت ي ما في الكلام من قبل ابن العربي هم يقولون أ ن كسوف القمر حقيقي حقيقي ل أ ن ه يلزم من القول ب أ ن ا ل أ ر ض تحول دون ر ؤ ي ة القمر ل أ ن ه يستمد ضوءه من الشمس ف إ ذ ا حالت ا ل أ ر ض بينهما خسف القمر قولهم هذا يلزم عليه أ و متفرع من القول بدوران ا ل أ ر ض بدوران ا ل أ ر ض لكن المتقدمون منهم لا يرون دوران ا ل أ ر ض وهم يرون أ ن كسوف القمر حقيقي بينما كسوف الشمس غير حقيقي هذا ل أ ه ل ا ل ه ي ئ ة اللي هم علماء الفلك ابن العربي يقول كلامهم غير صحيح لماذا ل أ ن القمر أ ص غ ر بكثير من الشمس حتى هم يذكرون أ ر ق ا م نعم ما الاصفار وما تقضى الاسطر ارقام, أرقام خ ي ا ل ي ة لا يمكن ان يمكن ما ت يعني ن س ب ة ا ل أ ر ض إ ل ى الشمس أ و ن س ب ة القمر إ ل ى الشمس ض ع ف ا ض ع ف لا يحاط ب ه ف ا ن العربي يقول كيف الصغير يحجب الكبير ها؟ الصغير كيف يحجب الكبير نعم بعد المسافه بعد ا ل م س ا ف ة لا تضع يك أ م ا م المنبر هل في ن س ب ة ب ي ن يدخل المنبر ذا تغطي لقرب ا ل م س ا ف ة القمر و بعد م س ا ف ة الشمس الا ما, ما هو الحجب ل ل أ ش ع ة الحجب لمصدر ا ل أ ش ع ة ل ا هو حجب مصدر ا ل أ ش ع ة أ ن ا ن الحجب للمصدر ل منك هذا أ ك ب ر من هذا ف إ ذ ا قراته ب ا ل ن من... س ب ة ل ي ك قد تكون ا ل أ ش ع ة من الجهات ا ل أ خ ر ى على أ ق ط ا ر أ خ ر ى م ن ت ش ر ف ا ل ح ج ب ا ل آ ن للمصدر مصدر ا ل أ ش ي ا ء في كلام من العرب فيه ما فيه و إ ن كنا يعني لا قد لا نوافق لما يقولون ل أ ن هذا أ م ر قد لا ندركه و خلافنا معهم إ ل ا أ ن ه ب ا ل ن س ب ة لدواران ا ل أ ر ض هذا أ م ر لا ن ق و ل به لمخالفته ا ل ص ر ي ح ة لما كون الشمس بعدهم يقولون الشمس ثابته و جريانها منصوص عليه في كتاب الله جل و علا فنحن لا نوافقهم فيما يقولها هذه م س ا ل ه هذه ا ل م س أ ل ه نقول قد لا يكون علمنا بها تامل وتصورنا كامل لها إ ل ا أ ن ن ا نتعامل معها من خلال النصوص نعم الشمس تجري بالدليل القطعي ومن قال انها لا تجري هذا يكفر بلا شك أ م ا مساله د و ر ع ن ا ل أ ر ض فهي مساله خلافيه حتى بينهم حتى بينهم يختلفون في هذا ولا شك أ ن ه ا ر ا س ي ة في أ د ل ت ن ا ا ل ش ر ع ي ة وهل يختلف أ و يتناقض ويتنافى دورانها مع كونها ر ا س ي ة أ و لا يتناقض م س أ ل ة عاد ق ا ب ل ة للنظر ق ا ب ل ة للنظر ل أ ن ه م من حيث الاستعمال يكون هذه ا ل س ي ا ر ة راسيه راسيه ويتم ش ي م ي ت ه نعم وليست ثابته و ا ق ف ة ويراسيه ه لكن الكلام عندنا نصوص وتفسيره ب ا ل ل غ ة التي نزل فيها ما هو ب ا س ت ع م ا ل ن حينها يعني ما نستدل بكون ا ل أ ر ض تدور و هي ر ا س ي ة باستدلالنا بان بكلام بعضنا لبعض أ ن ا ل س ي ا ر ة راسيه م ت م ش ي على كل حال م س أ ل ة و هي م س أ ل ة ع ق ي م ة لا يترتب عليها عمل لا يترتب ع ل ي ه عمل نعم الكسوف عندهم هم ب ا ل ن س ب ة ل ل ر أ ي لشيء يحجب ش ي ء و ينتهي ضوءه نعم لكن الذي بين ايدينا من النصوص هو أ ن ه م ا آ ي ت ا ن من آ ي ة الله وجد هذا الكسوف من أ ج ل التخويف من أ ج ل التخويف يخوف بهما عباده و إ ذ ا قلنا م ث ل هذا الكلام كلام اهل ا ل ه ي ئ ة و أ ض ف ن ا إ ل ى ذلك أ ن ه يدرك ب الحساب و علمنا به قبل وقوعه ذهبت ا ل ح ك م ة من وجوده كما هو الواقع قبل شهر يعلنون أ ن الشمس تكسف في يوم كذا في ا ل د ق ي ق ة كذا عن مكان كذا وتنجلي في وقت كذا هل يدرك بالحساب م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة والواقع ي ش ه د ب أ ن ه يدرك لكن ا ل إ خ ب ا ر بهذا ا ل ك س و ف و بذلك ا ل ك س و ف ليس من مصلحه المكلف ل أ ن ا ل ح ك م ة ا ل ش ر ع ي ة من وجود الكسوف تنتفي النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ف ض ل الخلق و أ ع ل م الخلق و أ ت ق ى الخلق و أ خ ش ا ه م الله عز و جل خرج يكون ر د ا ء ه ظنها ا ل س ا ع ة فمثل هذا والفزع إ ل ى ا ل ص ل ا ة نعم دليل على أ ن هناك شيء مخيف وطلب كشف هذا ا ل أ م ر يدل على أ ن ه لا ينتظر وجودا ولا انتهاء لنطلب أ كشف لذا عرفنا انه ينكشف س ا ع ة كذا إ ذ ن د ع ا ؤ ن ا عبث إ ذ ا كان وجوده في ا ل س ا ع ة ا ل ف ل ا ن ي ة و انكشافه في ا ل س ا ع ة ا ل ف في ل ل ا ي د ق ي ق ة او في ا ل ث ا ن ي ة ا ل ف ل ا ن ي ة و نعبث و ننتظر حتى ي ن ك ش كما يقول كثير من الناس ا ل آ ن و الذي أ و ج د هذا التغير في هذا الجرم الكبير نعم قادر على أ ن يوجد ما هو أ ع ظ م منه الاختلال في سير هذه المخلوقات ا ل ع ظ ي م ة و الذي أ و ج د هذا الاختلال قادر على أ ن يوجد ما يتعلق بالبشر ما يضرهم والله المستعان لمساله ادراكه هل يدرك بالحساب أ و لا يدرك ق ل على كل حال سواء أ د ر ك أ و لم يدرك إ ع ل ا ن ه لعموم الناس خ ط أ ل أ ن ه بهذا ا ل إ ع ل ا ن تذهب ا ل ف ا ئ د ة و ا ل ح ك م ة التي من أ ج ل ه ا وجد هذا الكسوف و هي التخويف الجمهور على أ ن ص ل ا ة الكسوف س ن ة م ؤ ك د ة و نقل النووي ا ل إ ج م ا ع على ذلك وصرح أ ب و ع و ا ن في صحيحه بوجوبها قال باب وجوب ص ل ا ة الكسوف وحكي عن مالك أ ن ه أ ج ر ا ه ا مجرى ا ل ج م ع ة ونقل عن ا ب ح ن ي ف ة الوجوب أ ي ض ا وفي الكسوف من الحكم نعم عامه على انها س ن ة م ؤ ك د ة لكن ا ل أ م ر صحيح ف إ ذ ا ر أ ي ت م و ه م ا فصلوا ا ل أ م ر صريح والاصل فيه ا ل و ج و د نعم صار في الله هل علي غيرها قال لا هل الا ان تتطور في الكسوف من الحكم ظهور التصرف ا ل إ ل ه ي في هذين الخلقين العظيمين و إ ز ع ا ج القلوب ا ل غ ا ف ل ة و إ ي ق ا ظ هذه القلوب ا ل م ن ص ر ف ة ي ق و ل و ن فيه تنبيه على خوف المكر و رجاء العفو و ا ل إ ع ل ا م ب أ ن ه قد يؤخذ من لا ذنب له فكيف بمن له ذنب ل أ ن مثل هذه ا ل أ م و ر يخوف فيها نعم المطيع و العاصي خ و ف ف ي ه اشد المطيع والعاصر و أ من خاف النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثني يحيى باب العمل ب ص ل ا ة الكسوف حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أ ن ه ا قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أ ي في زمنه وهو في اليوم الذي مات فيه إ ب ر ا ه ي م ابن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فقال القائل أ ن ه ا انكسفت لموت إ ب ر ا ه ي م كسفت لموت إ ب ر ا ه ي م والعرب كانت تزعم أ ن ه م ا لا ينكسبان ي إ ل ا لموت أ ح د لموت عظيم فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالناس خسفت الشمس بعد رسوله فصلى العطف بالفاء يدل على أ ن ه م ب ا ش ر ة حتى أ خ ذ بعضهم أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كان يحافظ على الوضوء فلهذا لم يحتج الى الوضوء م ب ا ش ر ة ا ل صف صلى على طول لكن الحافظ بن حجر يقول فيه نظر ل أ ن في السياق حذف ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى تدل على أ ن ه تمهل وحدث منه بعض التصرفات مرورا بالحجر و غيرها على ما سياتي فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالناس فقام ف أ ط ا ل القيام نحو من س و ر ة ا ل ب ق ر ة كما في الحديث اللاحق حديث ب ن عباس نحو من س و ر ة ا ل ب ق ر ة و جاء أ ي ض ا في حديث ذكره ا ل ف ا ك ه انه ي أ ن في القيام ا ل أ و ل ق ر أ س و ر ة ا ل ب ق ر ة و في القيام الثاني ق ر أ ه ا ل ع م ر ا ن و في الثالث ق ر أ النساء و في الرابع ق ر أ ا ل م ا ئ د ة نعم هل ذكر ا ل ف ا ك ه ا ن ي أ ي ه م ا أ ط و ل العمران ولا النساء النساء أ ط و ل فهل هذا مؤيد بما معنا من أ ح ا د ي ث أ و مردود ف أ ط ا ل القيام ثم ركع ل أ ن ه ي أ ت ي ن ا في الروايات كلها و د و ن القيام ا ل أ و ل و د و ن القيام ا ل أ و ل و د و ن القيام ا ل أ و ل هذه نعرض لها في وقتها الحديث الثاني إ ن شاء الله تعالى قراءه لعمران ثم النساء هم يجيبون عن هذا يعني ان ثبتت هذه ا ل ر و ا ي ة ب أ ن ه يحتمل أ ن ه رتل س و ر ة آ ل عمره ا حتى صارت اطول من النساء ل أ ن ه معروف من فعله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن ه نعم يرتل و يمد بعض ا ل س و ر حتى تكون أ ط و ل من أ ط و ل منها ولا يكن حينئذ في, حين في تعارف على كل حال على فرض ص ح ا ب ف أ ط ا ل القيام ثم ركع يقول من حجر و لم أ ر ى في شيء من الطرق بيان ما قاله فيه يعني في الركوع إ ل ا أ ن العلماء اتفقوا على أ ن ه لا ق ر ا ء ة فيه و إ ن م ا فيه الذكر ك ا ل ت س ب ي ح و نحوه و قد جاء النهي عن ا ل ق ر ا ء ة في الركوع و السدود النهي عن ا ل ق ر ا ء ة في الركوع و السدود ثم ركع ف أ ط ا ل الركوع ثم قام قائلا سمع الله لمن حمده ف أ ط ا ل القيام يعني و ق ر أ بعد ذلك ا ل ف ا ت ح ة ثم ا ل س و ر ة و هو دون القيام ا ل أ و ل المراد بالقيام ا ل أ و ل هنا الذي ق ر أ فيه س و ر ة البقره خلونا مع القيام القيامات ا ل أ ر ب ع ه بالسور من أ ج ل ان نميز بينها ل أ ن يقضون الاول دون الاول دون الاول لا نستطيع أ ن نميز إ ل ا بالسور فنسمي القيام ا ل أ و ل قيام س و ر ة البقره و الثاني آ ل عمران و الثالث النساء و الرابع المائد خلونا مع هذا من أ ج ل أ ن نفهم الحديث و ما جاء بعده و هو دون القيام ا ل أ و ل اللي هو قيام س و ر ة ا ل ب ق ر ة هذا ما فيه اشكال ثم ركع ف أ ط ا ل الركوع بالتسبيح و نحوه و هو دون الركوع ا ل أ و ل و هذا ما فيه إ ش ك ا ل أ و ل ي ه مطلقه ثم رفع فسجد سجودا طويلا كما في بعض الروايات ثم فعل في ا ل ر ك ع ة الاخره ا ل ث ا ن ي ة المشتمله على ركوعين و قد فصلت في ر و ا ي ة عمره ا ل ا ت ي ة ثم فعل في ا ل ر ك ع ة ا ل ا خ ر ة مثل ذلك ثم انصرف ي من صلاته و قد تجلت الشمس عاد إ ل ي ه ا نورها و ض و ه ا فخطب الناس فخطب الناس و عظهم و ذكرهم و كشف ا ل ش ب ه ة ازال الشبهه التي في أ ذ ا ن ه فحمد الله و أ ث ن ى عليه ت ف ر ي ع ي ة فحمد الله و أ ث ن ى عليه ثم قال واستدل بهذا من يقول ب أ ن ص ل ا ة الكسوف لها خطبه ك ا ل ج م ع ة ف خ ط ب الناس وحمد الله و أ ث ن ى عليه ثم قال إ ل ى آ خ ر ه هذه خطبه و هذا معروف عند ا ل إ م ا م الشافعي و إ س ح ا ق و ا ل أ ك ث ر على أ ن ه لا خ ط ب ة ل ص ل ا ة الكسوف كيف نجيب عن مثل هذا خطب الناس حمد الله و أ ث ن ى عليه نقول في ه ك ل م ة في ه موعد اقتضتها ا ل ح ا ج ة لا أ ن ه ا م ر ت ب ط ة ب ا ل ص ل ا ة إ ن م ا اقتضتها ا ل ح ا ج ة لكشف لبس و م و ع د ة و تذكير يقتضيه المقام لكن إ ذ ا لم يقتضي المقام تذكير إ ذ ا لم يوجد من يقول أ ن الشمس تنكسف لموت أ ح د نعم و على هذا لو حصل الكسوف في يوم ا ل ج م ع ة وعظ الناس و ذكروا ب خ ط ب ة ا ل ج م ع ة نعم هل م بحاجه ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة على القول ب أ ن لا خ ط ب ة يخطب على قول الشابيع اسحاق على القول ا ل آ خ ر الناس تم وعظهم و تذكيرهم ب خ ط ب ة ا ل ج م ع ة ولا داعي ل أ ن يخطبوا م ر ة ث ا ن ي ة ظ ه ر ن ا موعد يعني في مكانه تكلم ا ل إ م ا م بما يراه مناسب للحلال و هذا قول ا ل أ ك ث ر ثم قال إ ن الشمس و القمر آ ي ت ا ن يعني علامتان من آ ي ا ت الله ا ل د ا ل على وحدانيته جل و علا و عظمته لا يخسفان لموت أ ح د لا يخسفان لموت أ ح د ل أ ن ه ذكروا أ ن ه ا إ ن م ا انكسفت لموت إ ب ر ا ه ي م من النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ف أ ر ا د النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن يجتث هذه ا ل ش ب ه ة من قلوبهم لموت أ ح د ولا لحياته هل ف ي أ ح د قال ان الشمس تنكسب ل ح ي ا ة أ ح د نعم ممكن الموت لكن لحياه إيه لا يعدى من يوجد من يقول ل ح ي ا ة إ ل ا أ ن الموت أ ظ ه ر العظيم نعم. نعم تعرف عظمته قبل موته لكن كيف نعرف أ ن هذا الذي ولد عظيم نعم يعني هو مجرد اعتقاد و منهم من يقول أ ن ه م ب ا ل غ ة في الانكار كما في حديث لا ي ذ ك ر و ن بسم الله الرحمن الرحيم في أ و ل ا ل ق ر ا ء ة و لا في آ خ ر ه ا نعم, نعم. الاعتقاد ممكن أ ن يعتقد لا على التعيين ما يقال أ ن هذا الذي ولد اليوم هذا عظيم يعني لا على التعيين ممكن لكن الذي مات على التعيين نعم على التعيين لمن علم به ولا لحياته ف إ ذ ا ر أ ي ت م ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا إ ذ ا ر أ ي ت م ذلك في ر و ا ي ة ف إ ذ ا ر أ ي ت م ه م ا فصلوا فادعوا الله وكبروا وتصدروا و هناك النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام صلى و في بعض الروايات و ا ي ح الصحيح فصلوا و هذا أ م ر من ا ل ص ل ا ة و م خ ت ض ا ه أ ن ه ا م ر ت ب ط ة ب ر ؤ ي ة الكسوف و على هذا لو حصل الكسوف في اقتناهنا على القول بوجوبها لا إ ش ك ا ل تصلى في وقت النهي لكن على القول ب أ ن ه س ن ة فمن يقول لا تفعل ذوات ا ل أ س ب ا ب في وقت النهي ما تصلى و هذا معروف عند الحنابله و الحنفيه و هذا قول و ا ل م ا ل ك ي ة في ا ل ج م ل ة لكن هذه ا ل ص ل ا ة بعضهم يرى و ج و ه فلا تثق على كل حال م س أ ل ة فعل ذوات ا ل أ س ب ا ب في اوقات النهي م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة لكن هذه ا ل ص ل ا ة فيها من ا ل ق و ة و ا ل أ م ر الخاص و ترتيب هذا ا ل أ م ر على هذه ا ل ح ا د ث ة نعم فيه ما يصلح لمقاومه أ و ل م ع ا ر ض ة أ ح ا د ي ث النهي فلاظهر أ ن ه ا تصلي فادعوا الله و كبروا و تصدقوا من أ ج ل يعني قدموا قدموا شيئا يكون سببا لكشف ما بكم كما ان سن ا ل ص د ق ة قبل صلاه ا ل ا س ت س ق ا ا ل إ ن س ا ن لا بد أ ن يقدم بين يدي طلبه شيء الان الصلاه من طلب ا ل ا ن ك س ا ف ما بهم لانكشاف ما بهم و يقدم بين يدي هذا الطلب ما يقرب ا ل ل ه جل و علا م س أ ل ة سجود الشمس كل ل ي ل ة و استئذانها تسجد تحت العرش كل ل ي ل ة و ت س ت أ ذ ن و لا يلزم من ذلك أ ن تفارق ف ل ك ه ل أ ن هذه أ م و ر غ ي ب ي ة أ م و ر غيبية, غيبية. لو قلنا أ ن ه ا تفارق الفلك و ا ل آ ن بعد أ ن اكتشفت جميع أ ج ز ا ء ا ل أ ر ض و أ ن الشمس لا تغاب عن ا ل أ ر ض نعم إ ذ ا غابت عن جزء طلعت على جزء آ خ ر ف أ ق و ل ن ا هذا من ا ل أ م و ر ا ل غ ي ب ي ة التي لا تدرك ب ا ل ر أ ي ف إ ذ ا صحت عندنا ا ل أ خ ب ا ر علينا التسليم يعني كما نقول في النزول ا ل إ ل ه ي ان بعضهم يورد هذا ح د ي ث صحيح الله جل وعلا ينزل آ خ ر كل ل ي ل ة في الثلث ا ل أ خ ي ر ب ا ل أ د ل ة ا ل ق ط ع ي ة و ص ل ت إ ل ى حد القطع والثلث ا ل أ خ ي ر متفاوت من بلد إ ل ى بلد و أ ي ض ا قد يكون فيه شيء معارضه وجه معارضه ل أ ح ا د ي ث الاستواء و أ د ل ة العلو و الذي ق ر ر ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م أ ن ه ينزع في آ خ ر كل ل ي ل ة و أ ن ه لا يخلو منه العرش سمعنا و اطعنا هذا شيء لا يمكن أ ن نحيط به و علينا أ ن نعمل و هذا من باب امتحان المكلف و قدم ا ل إ س ل ا م لا تثبت إ ل ا على أ ن ط ر ة التسليم ثم قال يا أ م ة محمد و فيه معنى ا ل إ ش ف ا ق يعني كما يخاطب الوالد ولده والله هذا ق س م ما من من ز ا ئ د ة أ ح د أ غ ي ر من الله ما من أ ح د أ غ ي ر من الله جل و علا الله جل و علا يغار أ ن تنتهك م ح ا ر ب ما من أ ح د أ غ ي ر من الله أ ن يزني عبده و تزني أ م ت ه ولذا ظهور هذه ا ل ف ا ح ش ة مؤذن بخطر عظيم مؤذن بتعجيل ا ل ع ق و ب ة ك ث ر ة الزنا وانتشار ا ل ف ا ح ش ة مؤذن بتعجيل ا ل ع ق و ب ة يا أ م ة محمد والله لو تعلمون ما أ ع ل م من عظيم ق د ر ة الله جل وعلا وانتقامه من المجرمين وهذا هو الظاهر وهو المناسب للبكاء ومنهم من يقول لو تعلمون ما أ ع ل م من عظيم س ع ة رحمته وحلمه لبكيتم على ما فاتكم من ذلك لكن ا ل أ و ل أ ق ر ب هو المناسب للبكاء لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لتفريطكم وهذا المواجه به ا ل ص ح ا ب ة أ ف ض ل ا ل أ م ة فكيف بمن جاء بعدهم ممن جمع بين سوء العمل مع حسن الظن و طول ا ل أ م ل جاء في الوصف وصف خيار ا ل أ م ة أ ن ه م الذين يؤتون ما آ ت و ا قلوبهم وجل فجمعوا بين الخوف و الوجل مع حسن العمل على ضد ما نحن عليه ونحن أ و ل ى ب أ ن يوجه لنا هذا الكلام وعلى كل حال الطبيب الحاذق كما يقول اهل العلم يقابل ا ل ع ل ة بما يضادها لا بما يزيدها يقابل العلة بما يضادها. يعني ق ا ا ب ل ل ل ة ب م ر أ ي ت الناس منصرفين عن الدين تعالجهم بنصوص الوعيد ودهم منصرفين يحتاجون الى م ا يردهم نعم ما تقابلهم بفقه التيسير لكن إ ذ ا وجدت أ و عشت في بلد فيه تشديد و غلو و مبالغه او أ م ا م ك شخص يتصل بهذا الوصف تعالجه بنصوص الوعد ب س ع ة ر ح م ة الله جل و علا لتكسر ما عنده و لذا جاءت النصوص بهذا و هذا جاءت بالوعد و الوعيد و الموفق من يجمع بينهما فلا يرجح الوعيد فيحمله ذلك على الخوف و القنوط من ر ح م ة الله و ا ل ي أ س من روح الله و لا يرجح الوعد ف ي أ م ن من مكر الله و على هذا ينبغي أ ن يعالج كل إ ن س ا ن بما يناسبه من النصوص ثم قال و حدثني عن مالك عن زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أ ن ه قال خسفت الشمس يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و صلى الناس معه فقام قياما طويلا نحو من س و ر ة البقره نحو ا من س و ر ة ا ل ب ق ر ة يقول هذا من ابن عباس و استدل بهذا من يقول ب أ ن ق ر ا ء ة ص ل ا ة الخسوف سريه ة إ لو كانت ج ه ر ي ة لعلم ابن عباس لكن لا يمنع أ ن تكون ج ه ر ي ة ولبعده لم يسمع, ولبعده لم يسمع. نعم. بعض ا ل ص ح ا ب ة صلى من الزلزال بعضهم صلى والجمهور أ ن ه لا يصلى الا للكسر يقول فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الناس معه فقام قياما طويلا ن ح و من س و ر ة ا ل ب ق ر ة قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع من الركوع فقام قياما طويلا يعني بنحو ال عمران كما تقدم و هو دون القيام ا ل أ و ل و هذا القيام نعم القيام الثاني و ا ل أ و ل هنا أ و ل ي ة م ط ل ق ة ا ل أ و ل الذي لم يتقدمه شيء ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع ا ل أ و ل الذي لم يتقدمه ركوع ثم سجد سجد س ج د س ج د ي ل ثم قام قياما طويلا يعني بنحو س و ر ة النساء و هو دون القيام ا ل أ و ل قيام ا ل أ و ل أ ي أ و ل الذي قبله أ و ا ل أ و ل أ و ل ي ة م ط ل ق ة يعني ا ل أ و ل ي ة هنا يحتمل أ ن تكون أ و ل ي ة ن س ب ي ة ل أ ن كل شيء أ و ل ب ا ل ن س ب ة للذي يليه و هناك أ و ل ي ة م ط ل ق ة يكون عندنا واحد أ و ل و ا ل ث ل ا ث ة التي تليه دون القيام ا ل أ و ل أ و ل ي ه مطلقه او دون القيام ا ل أ و ل الذي قبله و على هذا يكون كل قيام دون الذي قبله فالقيام رقم واحد أ ط و ل ه ثم الثاني يليه ثم الثالث يل ي الثاني ثم الرابع يل ي الثالث وهكذا لكن إ ذ ا قلنا دون القيام ا ل أ و ل أ و ل ي ه م ط ل ق ة قلنا يمتاز ا ل أ و ل بالطول و ا ل ث ل ا ث ة مستويه طولها واحد لماذا ل أ ن ه قيل في وصف الثاني و الثالث و الرابع دون القيام ا ل أ و ل إ ذ ن هي م س ت و ي ة و اللفظ محتمل أصلاحك. نعم هذا انثبت انثبت انثبت لكن جاء ما يدل على أ ن ه كل واحد دون الذي يليه و أ ي ض ا س ن ة ا ل ص ل ا ة نعم أ ن كل ر ك ع ة دون التي قبلها ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى أ ط و ل من ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة أ ق ص ر من ا ل ث ا ن ي ة و ه ذ ا ثم سجد بعض الروايات سجودا طويلا نعم سجد سجودا ً طويلا ً يقول ثم قام قياما ً طويلا يعني بنحو النساء و دون القيام ا ل أ و ل ثم ركع ركوعا ً طويلا ً و دون الركوع ا ل أ و ل ثم رافع فقام قياما ً طويلا يعني بنحو ا ل م ا ئ د ة و دون القيام ا ل أ و ل ثم ركع ركوعا ً طويلا ً و دون الركوع ا ل أ و ل ثم سجد سجدتين ثم انصرف من صلاته يعني بالسلام و قد تجلت الشمس الواو الحال الحال أ ن الشمس قد تجلت قبل انصرافه منها قبل انصرافه من ا ل ص ل ا ة لو انصرف من ا ل ص ل ا ة و الشمس و الكسف لم ينجلي نعم ينشغل بالذكر و لا تعاد ا ل ص ل ا ة ينشغل ب ا ل أ ذ ك ا ر و التلاوه و الدعاء و التضرع و لا تعاد ا ل ص ل ا ة فقال إ ن الشمس و القمر آ ي ت ا ن من آ ي ا ت الله لا يخسفان لموت أ ح د و لا لحياته بل هما مخلوقان من مخلوقات الله عز و جل ف إ ذ ا ر أ ي ت م ذلك الكسوف فاذكروا الله قالوا يا رسول ر أ ي ن ا ك تناولت شيئا في مقامك هذا تقدم و في محرابه تقدم ر أ ي ن ا ك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم ر أ ي ن ا ك ت ا ك ع ك ع ت يعني ت أ خ ر ت و تقهقرت فقال صلى الله عليه و سلم اني ر أ ي ت ا ل ج ن ة ر ؤ ي ة ح ق ي ق ي ة ع ي ن ي ة كشفت له عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و رفعت الحجب بينه و بينها إ ك ر ا م ا له عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و لا يمنع من إ ر ا د ة المعنى الحقيقي أ ي م ا ن ا إ ن ر أ ي ت ج ن ه فتناولت منها عنقودا ف ي دليل على نعم في دليل على وجود ا ل ج ن ة و النار ف أ ن ه م ا مخلوقتان خلافا ل ل م ع ت ز ل ة عنقودا أ ي أ ر د ت أ ن أ ض ع يدي عليه و في ر و ا ي ة فحيل بيني و بينه و لو اخذته ل أ ك ل ت م منه ما بقيت الدنيا لماذا ل أ ن ثمار ا ل ج ن ة لا م ق ط و ع ة و لا ممنوع هذا من ثمارها و ر أ ي ت النار فلم ارك اليوم يعني كالوقت الذي هو فيه منظرا قط أ ف ض ع يعني أ ق ب ح و لا أ ش ن ع من ذلك المنظر و ر أ ي ت أ ك ث ر أ ه ل ه ا النساء و ر أ ي ت أ ك ث ر أ ه ل ه ا النساء قالوا لما يا رسول الله قال لكفرهن و الكفر اللغوي الستر و ا ل ت غ ط ي ة ت غ ط ي ة الجميل و المعروف و يشارك النساء من يتصف بهذا الوصف من الرجال فكيف بمن يتصف بما هو أ ع ظ م منه ل أ ن الرجل إ ذ ا سمع هذا الكلام انبعثت عنده آ م ا ل ك ث ي ر ة و ر أ ى فضله على النساء بمجرد أ ن ه ن يكفرن العشير من الرجال من المخالفات ما هو أ ع ظ م من ذلك ف إ ذ ا و ج د مثل ذلك و ما هو اعظم منه استوجب دخول النار نسال الله العافيه ل ك ف ر ي ن ن قيل أ ك ف ر ن ا بالله تعالى قال و يكفرن العشير ا الذي هو الزوج المعاشر و يكفرن ا ا ل إ ح س ا ن أ ي لاكثر لا أ ر و ا ي ا ت ما فيها يكفرن العشير ا ه ذ تفسير و يكفرن ا ا ل إ ح س ا ن إ ح س ا ن الزوج هو عطف تفسيري, أو تفسيري. لو أ ح س ن ت هذه ش ر ط ي ة و يحتمل أ ن ه ا ا م ت ن ا ع ي ة لو أ ح س ن ت المخاطب لو أ ح س ن ت هذا خطاب لمفرد لكنه متجه لكل من ي ت أ ت ى خطابه م ث ل هذا الكلام لو أ ح س ن ت إ ل ى أ ح د ه ن الدهر كله يعني م د ة عمرها ثم ر أ ت منك شيئا و التنكير للتقليل هذا واقع النساء قليلا لا يوافق غرضها من أ ي نوع كان لو كانت خ ر ا ج ة و ل ا ج ة تخرج في كل يوم ثم منعت في يوم واحد قالت العمر كله م ح ب و س ة في ه ا و لو انفقت عليها ا ل أ م و ا ل و منعت مما تريد في ه يوم من ا ل أ ي ا م ل د ع ت أ ن ه ا ما ر أ ت خيرا ل قط و ا ل ع ب ا ر ة التي يرددنها انها ما ر أ ت نوح ولا باب مفتوح هذه مشهوره عند الحديث نعم, نعم. ثم ر أ ت منك شيئا قليلا لا ي و ا ف ق ه رضا من أ ي نوع كان قالت ما ر أ ي ت منك خيرا قض هذا بيان ل ل ت غ ط ي ة ا ل م ذ ك و ر ة و الستر و كفر ا ل إ ح س ا ن المذكور في الحديث و ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله ترجم على الحديث باب ص ل ا ة الكسوف جماعه يعني و إ ن لم ي ح ض ر ا ل إ م ا م الراتب ف ي أ م لهم بعضهم عند الجمهور وعن الثور ي أ ن لم ي ح ض ر الامام صلوا فرادى وفي الحديث ا ل م ب ا د ر ة إ ل ى ا ل ط ا ع ة عند ر ؤ ي ة ما يحذر منه واستدفاع البلاء بذكر الله تعالى و أ ن و ا ع طاعته فيه م ع ج ز ة ظ ا ه ر ة للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حينما كشفت له ا ل ج ن ة والنار وما كان عليه عليه الصلاة ل ل ا ا و س من م نصح ل أ م ت ه وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم و م ر ا ج ع ة المتعلم العالم فيما لا يدركه فهمه فيما ي لا د راجعوه ك ه فهموه ر حينما تقدم نعم تناول شيئا قالوا ر أ ي ن ا ك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم ر أ ي ن ا ك ت ك ع ك ع ت ي س أ ل و ن ه م ا السبب في ه ا ف م ر ا ج ع ه من المتعلم العالم فيما لا يدركه هؤلاء لا يدركون ما حصل والتحذير من كفران المعروف وجحد الحقوق ووجوب شكر المنعم ف إ ذ ا وجب مثل هذا للزوج على زوجته فكيف بمن لا تحصى نعمه و إ ط ل ا ق الكفر على ما لا يخرج من ا ل م ل ة يعني كفر كفر دون كفر وتعذيب ا ل ع ص ا ة من هذه ا ل أ م ة و جواز العمل القليل في ا ل ص ل ا ة تقدم ت أ خ ر هذا عمل قليل داخل ا ل ص ل ا ة وفيه أ ن ا ل ج ن ة والنار مخلوقتان موجودتان خلافا ل ل م ب ت د ع الذين ي ق و ل ن ما تخلق عند ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا وهذا قول ا ل م ع ت ز ل ة نعم هذا مجرد استفهام و إ ل ا جاء في النصوص ما يدل على هذا و هذا على حد سواء جاء فيه هذا و جاء في ذ ل ك لكن أ ك ث ر ما يراد ب ا ل أ ك ب ر المقترن ب ال و إ ذ ا خلا من ال فالغالب أ ن ه يراد به ا ل أ ص غ ر دون كفر يقول حدثني عمالك ن عن, عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن بن سعد بن زراره ا ل ا ن ص ا ر ي عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ي ه و د ي ة وفي ر و ا ي ة عند البخاري دخل عجوزان من يهود ا ل م د ي ن ة يعني على ع ا ئ ش ة وهو محمول على ا ل آ ن ي ه و د ي ة ا ل ذ ي دخل ثنتين لا يمنع أ ن يكون الداخل اثنتين والمتكلم واحد أ ن ي ه و د ي ة جاءت ت س أ ل ه ا شيئا تعطيه إ ي ا ه ا فقالت ا ل ي ه و د ي ة ل ع ا ئ ش ة أ ع ا ذ ك الله من عذاب القبر هذا امر مقرر في الشرائع ا ل س ا ب ق ة ف س أ ل ت ع ا ئ ش ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ا ئ ل ة أ ي ع ذ ب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا بالله من ذلك عائدا بالله من ذلك منصوب على ا ل م ص د ر ي ة بفعل محذوف بلفظ المصدر أ ع و ذ بالله عائدا به من ذلك عائدا بالله من ذلك أ ي من عذاب القبر و ا ل م ع ت ز ل ة ينكرون عذاب القبر وقد طلب من شخص من أ ه ل ا ل س ن ة أ ن يصلي على معتزل فرفض رفض الحاح شديد قبل وكانه ليس من أ ه ل العلم فلما قبل كبر ا ت ك ب ي ر ه الثالثه فقال اللهم إ ن عبدك فلان ممن ينكر عذاب القبر ف أ ذ ق ه اياه ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غ د ا ة مركبا يعني ركب إ ل ى تجهيز هذه ا ل ج ن ا ز ة التي إ ب ر ا ه ي م بن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ركب بسبب موته ابراهيم فخسفت الشمس فرجع من ا ل ج ن ا ز ة ضحى فمر بين ظهراني الحجر ت ث ن ي ا ل أ ي بيوت عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم قام يصلي ص ل ا ة الكسوف و ق ا م الناس وراءه يصلون فقام قياما طويلا نحو ا ل ب ق ر ة على ما تقدم ثم ركع ر ف و ا ن طويلا قريبا من قيامه ثم رفع فقام قياما طويلا و تقدم ما يدل على أ ن ه بقدر آ ل عمران و دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا يقرب من قيامه و دون الركوع ا ل أ و ل ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا و ه و دون القيام الاول و عرفنا المراد ب ا ل أ و ل ي ة في هذه المواضع هل هي م ط ل ق ة أ و ن س ب ي ة و دون القيام ا ل أ و ل ثم ركع ركوعا طويلا و دون الركوع ا ل أ و ل ثم رفع ر أ س ه من الركوع ثم سجد السجدتين طويلتين ثم انصرف من صلاته بعد التشهد بالسلام فقال ما شاء الله أ ن يقول يعني مما تقدم ذكره في حديث ع ا ئ ش ة و غيره ثم أ م ر ه م أ ن يتعوذوا من عذاب القبر ثم امرهم ان يتعودوا من عذاب القبر قال ابن المنير مناسبه ذلك ان ظلمه النهار بالكسوف تشابه ظلمه القبر وان كان نهارا والشيء بالشيء يذكر والشيء بالشيء يذكر وفيه ان عذاب القبر حق خلافا للمعتزله خلافا للمعتزله قصه الاعرابي التي استدل بها في قوله جل وعلا حتى زرتم المقابر على البعث لما سمع القارئ ي ق ر أ حتى زرتم المقابر قال ا ل أ ع ر ا ب ي بعث القوم بعث القوم رب الكعبه من أ ي ن أ خ ذ من ا ل ز ي ا ر ة الزائر لا بد أ ن يقفل ويرجع وفي جميع هذه الروايات ان ص ل ا ة الكسوف ركعتان في كل ر ك ع ة ركوعان هذا ما اتفق عليه الشيخان وجاء في صحيح مسلم ثلاث ركوعات وجاء أ ر ب ع ة وجاء ما يدل على أ ن ه ا خ م س ة في كل ر ك ع ة و أ ه ل العلم يختلفون في ك ي ف ي ة التوفيق بين هذه الروايات ومنهم من يرى أ ن الصواب ما اتفق عليه الشيخان وما عدا ذلك وهما و م عدا ذلك وهم ومنهم من يصحح الجميع ويقول بتعدد ا ل ق ص ة وهذا م ث ل ك من يجبن عن توهين رجال الصحيح وعلى كل حال الجبن في هذا الموضع محمود لكن يبقى ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى أ ق س م أ و ذكر أ ن الكسوف لم يحصل إ ل ا م ر ة و أ ن إ ب ر ا ه ي م لم يمت إ ل ا م ر ة و ا ح د ة نعم وعلى كل حال هما مسلكان في مثل هذا الاختلاف منهم من يجزم ويحكم ل ل أ ص ح ب أ ن ه هو المحفوظ وما يقابله يحكم عليه بالشذوذ ولو صح سنده ولو وجد في الصحيح ومنهم من يقول بتعدد ا ل ق ص ة وعلى كل حال أ ه ل السير متفقون على أ ن ه ا لم تحصل إ ل ا م ر ة واحده ة سم. سمت سأل ل ل ا ب ا ب ما جاء في ص ل ا ة الكسوف حدثني احيى عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن ف ا ط م ة بنت المنذر عن اسماء بنت أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنهما أ ن ه ا قالت أ ت ي ت ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس ف إ ذ ا الناس قيام يصلون و إ ذ ا هي ق ا ئ م ة تصلي فقلت ما للناس ف أ ش ا ر ت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله فقلت آ ي ة ف أ ش ا ر ت براسها أ ل ن ع م قالت فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أ ص ب فوق ر أ س ي الماء فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ت ن ا عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أ ر ه إ ل ا قد ر أ ي ت ه في مقامي هذا حتى ا ل ج ن ة والنار ولقد اوحي إ ل ي أ ن ك م تفتنون في القبور مثل او قريبا من ف ت ن ة الدجال لا أ د ر ي أ ي ت ه م ا قالت أ س م ا ء يؤتى أ ح د ك م فيقال له ما علمك بهذا الرجل ف أ م ا المؤمن أ و الموقن لا أ د ر ي أ ي ذلك قالت أ س م ا ء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى ف أ ج ب ن ا و آ م ن ا واتبعنا فيقال له نم صالحا قد علمنا إ ن كنت لمؤمنا و أ م ا المنافق أ و المرتاب لا أ د ر ي أ ي ت ه م ا قالت أ س م ا ء فيقول لا أ د ر ي سمعت الناس يقولون شيئا فقلته يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ص ل ا ة الكسوف يعني غير ما تقدم حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن فاطمة عن زوجته ف ا ط م ة بنت عمه المنذر ا بن الزبير بن العوام عن أ س م ا ء جدتهما جده هشام وزوجته ل أ ب و ي ه م ا عن أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر الصديق ذات النطاقين ص ح ا ب ي ة ج ل ي ل ة من فضلايات ا ل ص ح ا ب ة ت أ خ ر ت وفاتها إ ل ى سن الثلاث وسبعين ماتت عن م ئ ة س ن ة قالوا لم يسقط لها سن ولم يتغير لها شيء متعت إ ل ى ان عاشت م ئ ة سنه والله المستعان انها قالت أ ت ي ت ع ا ئ ش ة تعني فقتها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس وذهب ضوءها ف إ ذ ا الناس قيام يصلون للكسوف و إ ذ ا هي تعني عائشه ق ا ئ م ة تصلي فقلت ل ا ما للناس س أ ل ت ه ا وهي تصلي ما للناس ع ا ئ ش ة تصلي ف س أ ل ت ه ا أ س م ع ما للناس م خ ا ط ب ة المصلي ما حكمها و إ ج ا ب ة المصلي ب ا ل إ ش ا ر ة ا ل م ف ه م ة جئنا بمثال قبل كم درس وقلنا لو وقف م ت أ خ ر ب الصف ق ا ل كم صلوا ا م قال جاره هكذا يعني ما أ د ر ي جائز ولا م و جائز نعم ا ل م س أ ل ة حكم شرع سؤال يحتاج إ ل ى جواب والجواب ب ا ل إ ش ا ر ة هنا وهنا يعني ما فعلته أ س م ى جائز ولا م و جائز و إ ش ا ر ة عائشه جائزه ولا غير ج ا ئ ز ة ج ا ئ ز إ ذ ن ما الذي يجيز هذه ولا يجيز لك ا ل ص و ر ة نعم يعني ت و س ع في ا ل ن ا ف ذ ة نعم افترض انها نافله كم صلى ص ل ا ة التراويح كم صلى نعم على القول بوجوب ص ل ا ة الكسوف لا فرق لكن يبقى أ ن ه لو جاء ص ل ا ة التراويح أ و التهجد قال كم صلى الداعي الداعي الداعي مختلف الداعي للكلام مختلف طيب لو شخص مشغل مسجل يقرا ق ر آ ن نعم ويسمع هذا المصلي يستمع وهو يصلي فليس فيما يشغله كشغل من ي س أ ل ه بل أ ش د فالمقصود ان على المصلي ان يقبل على صلاته هذا الاصل عليه أ ن يقبل على صلاته بقلبه وقال به وان يحضر قلبه ويستحضر ما ي ق ر أ وما يسمع من ا ل إ م ا م كان م أ م و م ا ليرجع بصلاته كلها إ ن أ م ك ن و إ ل ا فما قرب من الكل و إ ذ ا هي ي ع ن ع ا ئ ش ة قائمه تصلي فقالت ما للناس قائمين مضطربين فزعين ما لهم ما ش أ ن ه م ف أ ش ا ر ت ع ا ئ ش ة بيدها نحو السماء تشير, تشير الى الكسوف تشير إ ل ى الكسوف وقالت سبحان الله وقالت سبحان الله من الذي قالت سبحان الله ع ا ئ ش ة ا ل م ر أ ة إ ذ ا نابه ا شيء في صلاتها تسبح نعم ص ف ق لكن ى ل هل نابه ا شيء ا ل آ ن من الذي قالت سبحان الله أ س م ا ء ا ل ا ع ا ئ ش ة ف أ ش ا ر ت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله يدل على أ ن ه ا ع ا ئ ش ة فقلت التعجب بذكر مشروع لا يسمعها رجال نعم وجاء العموم من نابه شيء في ص ل ا ة فليسبح ه و شامل للرجال والنساء ثم جاء مخصص للنساء المقصود أ ن مثل هذا ليس مجالا للتصفيق إ ن م ا هو للتعجب نعم المقصود أ ن هذا ليس مقامه مقام التصوير فقلت هذه آ ي ة ع ل ا م ة للتخويف من قوله تعالى وما نرسل ب ا ل آ ي ا ت الا تخويفا ف أ ش ا ر ت ب ر أ س ه ا أ ن نعم ب ر أ س ه ا هذه اشاره ث ا ن ي ة نعم فقلت آ ي ة أ س م ع تقول هذه آ ي ة ف أ ش ا ر ت ع ا ئ ش ة ب ا ل أ ص ي ا ن ا ش ا ر ثانيه وسؤال ثاني وفي ر و ا ي ة أ ي نعم قالت فقمت أ س م ع قالت فقمت حتى تجلاني قمت في ا ل ص ل ا ة يعني معهم حتى تجلاني غطاني الغشي تتجلاني الغشي والغشي والغشي نوع من ا ل أ غ م ا ء سببه طول التعب تعب الوقوف والمراد به هنا ا ل ح ا ل ة ا ل ق ر ي ب ة من ا ل أ غ م ا ء ح ا ل ة ق ر ي ب ة من ا ل أ غ م ا ء يعني مثل ا ل د و خ ة وهذا يصاب به ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا بلغه أ م ر لا يحتمل لا سيما ان وجد معه ضعف في ا ل ب ن ي ة أ و في الاحتمال والصبر أ و فقر دم نعم يصاب بمثل هذا وجعلت أ ص ب فوق ر أ س ي الماء في تلك ا ل ح ا ل ة يعني وهي تصلي نعم فقمت قمت بالصلاه ة يعني م م معهم لا لا معه. حتى تجلاني ا ل غ ش و نعم كيف وجعلت أ ص ب فوق ر أ س ي الماء في تلك ا ل ح ا ل ة ليذهب في هذا الغشي وهذا يدل على أ ن حواسه ا م و ج و د ة و م د ر ك ة يعني ما هو باغماء كامل قريب منه نعم د و خ ة ي س م و ن ه ا د و خ ة فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ث ن ى عليهم العطف العام على الخاص ثم قال ما من شيء من اشياء كنت لم أ ر ه إ ل ا قد ر أ ي ت ه رؤيه ح ق ي ق ي ة كما هو ا ل أ ص ل في مقام هذا هذا ص ف ة ص ف ة لايش لمقامه ا ل إ ش ا ر ة يوصف به ولا يوصف يوصف ولا يوصف به يوصف به من ي ح ف ظ كلام ا ل م ا ل ك الا يحفظ كلام الممالك نعطيه هذا الكتاب ايه ناد ها ونعث بمشتق كصعب وذرد وشبهه كذا وذي و ا ل م ن ت س د نعم وين العربي يا اخوان في مقام هذا حتى ا ل ج ن ة والنار حتى ا ل ج ن ة والنار حتى ا ل ج ن ة والنار حتى ا ل ج ن ة والنار ض ب ط ت في ا ل ح ر ك ا ت الثلاث فعلى ر و ا ي ة الرفع حتى ايش تكون ايش ت د ا ئ ي ة ا ل ج ن ة م ب ت د أ خبره محذوف تقديره ايش م ر ئ ي ة حتى ا ل ج ن ة والنار مرئيتان او حتى ا ل ج ن ة م ر ئ ي ة والنار كذلك والنصر على أ ن ه ا ع ا ط ف ة على ضمير النصر في ر أ ي ت ه إ ل ا قد ر أ ي ت ه حتى ا ل ج ن ة يعني حتى ر أ ي ت ه ا ل ج ن ة والعطف على ن ي ة تكرار العامل والجر على أ ن ه ا ج ا ر ة على أ ن ه ا ج ا ر ة أ و ع ا ط ف ة على المجرور وهو إ ي ش ما من شيء ما من شيء و إ ذ ا قلنا عاطفه على شيء إ م ا أ ن نجره ا على لفظ شيء أ و أ و إ ي ش على م ح ل و إ ي ش محله شيء ما شيء ا ل أ ص ل نعم مرفوعه ولقد اوحي إ ل ي أ ن ك م تفتنون في القبور تمتحنون تختبرون في القبور اوحي إ ل ي ه و أ ع ل م بذلك في ذلك الوقت مثل ف ت ن ة الدجال أ و قريبا منها من ف ت ن ة الدجال الكذاب قالت ف ا ط م ة ف ا ط م ة بنت المنذر لا أ د ر ي أ ي ت ه م ا قالت أ س م ا ء مثل أ و قريبا هل بينهم فرق من حيث ا ل م ع ن ى نعم في فرق مثل نعم م ط ا ب ق ة طيب او قريبا لكن هل تمكن المماثله التامه من كل واجه هل ي ممكنه أيه؟ مثل أ و قريبا على كل حال هذا تحري و د ق ة في التعبير لا أ د ر ي ايتهما قالت أ س م ا ء يؤتى أ ح د ك م الاتي الملكان أ س و د ا ن أ ز ر ق ا ن جاء تسميتهما ب أ ن ه م ا منكر ونكير يعني على ما قيل في الخبر المتضمن ا ل ت س م ي ة يؤتى أ ح د ك م في قبره فيقال له ما علمك ما مبتدا علمك خبره بهذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم ما قالوا ما ر أ ي ك م برسول الله ل أ ن هذا تلقين للجواب نعم تلقين الجواب إ ن م ا قال بهذا الرجل ليجيب بما يعتقد ف أ م ا المؤمن او الموقن المصدق بنبوته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا أ د ر ي أ ي ذلك قالت أ س م ى المؤمن او الموقن وكذلك وهذا تحري فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات المعجزات ا ل د ا ل ة على نبوته والهدى ا ل د ل ا ل ة و ا ل إ ر ش ا د ف أ ج ب ن ا و آ م ن ا وامنا وهذا يرجح المؤمن أ و الموقن المؤمن واتبعنا بحذف ضمير المفعول للعلم به يعني ف أ ج ب ن ا ه و آ م ن ا به واتبعناه فيقال له نم صالحا صالحا حال قد علمنا إن كنت إ ن كنت ل مؤمنا من يعرف هذه إ ن كنت ل مؤمنا إ ن هذه م خ ف ف من الثقيل واسمها ضمير الشام وكنت مؤمنا كنت ل مؤمنا ج م ل ة ك ا م ل ة و ا ل ج م ل ة فيه ايش مع الخبر إن إ ن عامل هذه ولا م ه م ل ة ها عامل ولا م ه م ل ة إ ذ ا خففت إ ن لكن أ ي م ف ر إ ن هذان لساحران نعم وخففت إ ن فقل العمل نعم و أ م ا المنافق من لم يصدق بقلبه ب ن ب و ة محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و المرتاد الشاك لا أ د ر ي أ ي ت ه م م قالت أ س م ى وهذا ايضا فيه تحري في موضع ثالث فيقول لا أ د ر ي سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له لا ذريت ولا تليت فيضرب ب م ط ر ق ة من حديد صلى الله عليه وسلم ي س أ ل المؤمن امتحانا له و ي س أ ل المنافق لاظهار زيف دعواه لكن الكافر اصل ما, ما ادع ى أ ن ه يتبع محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعم و ل ي ه و تفتن يفتنون ل أ ن ه م يزعمون أ ن ه م على دين صحيح فيظهر لهم زيف دعواهم على كل حال هذه أ م و ر غ ي ب ي ة يدار فيها مع النصوص سمعت الناس يقولون شيئا فقلته يستدل بهذا من يذم التقليد لا سيما في ا ل أ ص و ل والعقائد ولا شك أ ن الخبر ذم لمن قلد في ا ل أ م و ر ا ل ظ ا ه ر ة ا ل ج ل ي ة نعم لكن هناك من أ م و ر العقائد مسائل دقائق لا يمكن إ د ر ا ك ه ا من جميع الناس قد يدركها بعض الناس اما جميع الناس لا يمكن نعم فهل التقليد يذم من كل وجه عوام المسلمين فرضهم التقليد نعم ا ل أ م و ر ا ل ك ل ي ة ا ل م ع ر و ف ة من الدين ب ا ل ض ر و ر ة لا تحتمل التقليد مثل ا ل إ م ا م ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هل يقولون والله أ ن ا عشت ب ل د يقول إن, ان نبينا محمد ربنا ل مثلهم أ و لا بد من الاعتقاد الجازم ل أ ن ه نبي مرسل صدق بل غ ر س ا ل ة و هذا نعم لا بد من الاعتراف بهذا واعتقاد مثل هذا تصديقه في ج م ي ع ما أ خ ب ر به طاعته فيما أ م ر المقصود أ ن ا ل إ ي م ا ن ب ا ل أ م و ر ا ل ك ل ي ة لا بد منه ولا يحتمل التقليد أ م ا الجزئيات ولو كانت في ا ل أ ص و ل ي س و ق فيها التقليد ا ل ع ق ي د ة فيها مسائل كبرى لا يسع أ ح د جهله وفيها مسائل دقائق لا يدركها الا افراد الناس لو كلف بها عموم المسلمين ما مش عارفه نعم صح ولا لا حتى الفروع أ ي ض ا فيها ما لا يحتمل التقليد وفيها ما, هم ما يلزم فيه التقليد المقصود انك تعتقد تعتقد يكفيك استفاضتها نعم و أ ن ه ا بلغتك بطريق ملزم مفيد للعلم أ م ا م س أ ل ة عدم الجزم بها م س ا ئ ل الكبرى لا بد من اعتقادها و الجزم بها نعم اما م ع ر ف ة أ د ل ت ه ا فكونها تلزم يدركها هذا العامي بطريق ملزم ا س ت ف ا ض ة بين المسلمين كلهم ت ك ف ي نعم العامي الذي لا يحرم من النصوص ش ي ء كيف يلزم ب أ د ل ة و قد لا يستطيع الحفظ أ ص ل ا لا حفظ ليل نهار ما قدر ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة كانت يمتحن بها الناس ويحفظون اياها ب ا ل م س ا ج و كثير من عمره ل س ت ت ل ف يعني إ ذ ا س أ ل ت م ا ل ر ب ق ا ل ر ب ي الله عنه ف س أ ل ت م النبي اكتفى بالاجوبه الثلاثه ا ل ل ه م السلام الكسوف عرفنا ص ف ة الكسوف و أ ن ه ا ركعتان في كل ر ك ع ة ركوعان من جاء و ا ل إ م ا م راكر أ و قبل الركوع الثاني وانتهى من الركوع ا ل أ و ل م ق ا م ل ا ل ق ر ا ء ة للركوع الثاني من ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى يقول أ ه ل العلم أ ن الركوع الثاني زائد لا تدرك به ا ل ر ك ع ة زائد لا تدرك به ا ل ر ك ع ة و ا ل ع ب ر ة بالركوع ا ل أ و ل هذا هو ركن ا ل ص ل ا ة سم, سم. سم. كتاب الاستسقاء باب العمل في الاستسقاء حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أ ب ي بكر بن عمرو بن حزم أ ن ه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى المصلى فاستسقى وحول رداءه رداء حين استقبل ا ل ق ب ل ة وسئل مالك رحمه الله عن ص ل ا ة الاستسقاء كم هي فقال ركعتان ولكن ي ب د أ الامام ب ا ل ص ل ا ة قبل ا ل خ ط ب ة فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل ا ل ق ب ل ة ويحول ر د ا ه حين يستقبل ا ل ق ب ل ة ويجهر في الركعتين في ا ل ق ر ا ء ة و إ ذ ا حول ر د ا ه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه ويحول الناس ارضيتهم َ اذا حول الامام رداه ويستقبلون القبله وهم قعود يقول السين الرقية السقية الاستسقاء كالاسترقاء والتاء والاستشفاء وطلب المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاستسقاء السين والتاء للطلب والاستشفاء طلب الشفاء طلب كتاب كما هنا رحمه من الله جل وعلا السقيا بضم السين وهي المطر ت ط ل ب من الله جل وعلا عند الجد على وجه مخصوص و ص ل ا ة الاستسقاء جمهور أ ه ل العلم على شرعيتها الاستسقاء طلب السقيا مشروع اتفاقا لكن هل له ص ل ا ة جمهور أ ه ل العلم على أ ن ه له ص ل ا ة و أ ن ه ا ركعتان يجهر فيهما ب ا ل ق ر ا ء ة وقال أ ب و ح ن ي ف والنخا يو ط ا ئ ف ة لا ي س ل له و إ ن م ا هو الدعاء والتضرر خ ا ص النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام استسقى بالدعاء عند أ ح ج ا ر الزيت استسقى ب ق ط ب ة ا ل ج م ع ة من غير صلاه خ ا ص ة وخرج بالناس إ ل ى المصلى وصلى ركعتين فدل على أ ن ه ا على صور واستسقاءاته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن و ا ع س ت ة أ ن و ا ع ذكرها ابن ا ق ي م رحمه الله في الهدي لكن منها ا ل ص ل ا ة ولذا جمهورها للعلم على ان صلاه الاستسقاء مشروعه سمعت يقول سمعت عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعكه المازني راوي حديث الوضوء لا راوي خبر ا ل أ ذ ا ن كما زعم بن ع ي ي ن ة وقد وهمه البخاري في صحيحه البخاري رحمه الله ما ساق الحديث قال ان بن ع ي ي ن ة يرى أ ن عبد الله بن زيد هذا هو راوي حديث ا ل أ ذ ا ن وقد وهم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المصلى ل أ ن ه أ ب ل غ في التواضع و أ و س ع للناس فيخرج ا ل إ م ا م بالناس متخشعا متذللا متضرعا مظهرا ل ل ح ا ج ة مظهرا ل ل ف ا ق ة مظهرا المسكنه لله جل وعلا مجتنبا ما موانع م قبول الدعاء ه و م ا م ع ك ع ل ي من ج ت ن ب و ا ما يمنع قبول الدنيا و إ ن صار هذا استخفاف ما هو باستسقاء والله المستعان وليتحرى أ ت ق ى الناس و أ و ر ا ه م و أ ب ع د ه م عن اكل الحرام أ ن يستسقي بالناس ب أ ن يدعو لهم ويصلي ب ه والناس في هذا المقام ليسوا ب ح ا ج ة إ ل ى مقامات خطب ر ن ا ن ة ب ح ا ج ة إ ل ى قلوب م ق ب ل ة خ ا ش ع ة م ت ذ ل ل ة ض ا ر ع ة إ ل ى الله جل وعلا ولذا كانوا يستسقون بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بدعائه أ ف ض ل الخلق س ي أ ت ي أ ن ه دعا فمطر في الحال ثم استسقى عمر رضي الله عنه بن عباس يعني بدعائه لا بذاته واستسقى م ع ا و ي ة بن يزيد بن ا ل أ س و د المقصود أ ن الناس ب ح ا ج ة إ ل ى رجل مخلص يستسقي له وليس ب ح ا ج ة إ ل ى خطيب يصف الكلام وينمقه ويرتبه و ي ك س ر من ا ل أ س ج ا ر هذه ل ا مقامات لكن في مثل هذا الموضع يختلف الوضع والله ا ل م س ت ع ا ن فاستسقى وذلك في رمضان س ن ة الست من ا ل ه ج ر ة وحول رداءه حين استقبل ا ل ق ب ل ة حين استقبل ا ل ق ب ل ة في البخاري في ر و ا ي ة الزهري عن عباد فقام فدعا ل ل ه قائما فدعا ل ل ه قائما ثم توجه قبل ا ل ق ب ل ة وحول ر د ا ء وتحويل الرداء للتفاؤل بتحويل الحال وتغييرها للتفاؤل بتغيير الحال وتحويلها بهذا جزم كثير من العلم وتعقبهم ابن العربي ب أ ن من شرط الفال أ ن لا يقصد إ ل ي ه يعني يحصل مفاجاه يحصل لك أ م ر تستحسنه وتستحسن اسمه أ و ما يقارنوه فتتفاءل به خيرا يقول من شرط الفال أ ن لا يقصد إ ل ي ه قال و إ ن م ا التحويل أ م ا ر ه بينه وبين ربه بين النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وبين ربه قيل لو حول رداءك لتتحول حالك قال ابن حجر تعقب ب أ ن الذي جزم به يحتاج إ ل ى نقل ما الدليل على أ ن هذه أ م ا ر ه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله ثم إ ذ ا كانت هذه أ م ا ر ه جعلت بينه وبين ربه فماذا عن أ ت ب ا ع ه هل نقول هذه أ م ا ر ه بين المسلمين وبين ربهم هل يحتاج إ ل ى نقل والذي رده هو التفاؤل ورد في حديث ا ل رجاله ثقات كما يقول ابن حجر أ خ ر ج ه الدار القطي والحاكم فهو أ و ل ى من القول بالظن وسئل مالك عن ص ل ا ة الاستسقى كم هي فقال ر ك ع ت ا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه ر و ا ا ل خ م س ة و ص ح ح الترمذي ومن حيث لا ي صلى ركعتين كما يصلي في العيد يعني صفه صلاه الاستسقاء ك ص ف ة ص ل ا ة العيد ص ف ة ص ل ا ة الاستسقاء ك ص ف ة ص ل ا ة العيد و ص ل ا ة العيد قبل الخطبه ولا بعدها قبل ا ل خ ط ب ة إ ذ ن ص ل ا ة الاستسقاء نعم قبل الخطبه مقتضى ق ي ا س ه على ص ل ا ة العيد أ ن ه ا قبل ا ل خ ط ب ة وعلى هذا يكبر في أ و ل ه ا سبعا في الركعه ا ل ث ا ن ي ة خمسا على ما تقدم من تفصيل فقال هي ركعتان ولكن ي ب د أ ا ل إ م ا م ب ا ل ص ل ا ة قبل ا ل خ ط ب ة ي ب د أ ب ا ل ص ل ا ة قبل ا ل خ ط ب ة يعني مثل ص ل ا ة العيد في البخاري فاستسقى فاستقبل ا ل ق ب ل ة وقلب رداءه فصلى ركعتين فاستسقى فاستقبل ا ل ق ب ل ة وقلب رداءه فصلى ركعتين قد استدل بهذه ا ل ر و ا ي ة من يقول بتقديم ا ل خ ط ب ة لكن وقع عند أ ح م د التصريح ب أ ن ه ب د أ ب ا ل ص ل ا ة قبل ا ل خ ط ب ة التصريح ب أ ن ه ب د أ ب ا ل ص ل ا ة قبل ا ل خ ط ب ة ثم يخطب قائما ويستقبل ا ل ق ب ل ة إ ذ ا فرغ من ا ل خ ط ب ة ويحول ل د ا ء ه حين يستقبل ا ل ق ب ل ة ويجهر في الركعتين بالقراءه ة و ي ج ر في ا ل ر ك ع ت ي ن ب ا ل ق ر ا ء ة ل أ ن ا ل ن ب ي عليه الصلاة وسلم ا ل ا جهر فيهما ب ا ل ق ر ا ء ة وحكي ا ل إ ج م ا ع على ذلك ويحول الناس أ ر د ي ت ه م يعني هذا لا يختص ب ا ل إ م ا م يحول الناس أ ر ذ ي ت ه م وبهذا قال الجمهور وقال الليث و أ ب و يوسف يحول ا ل إ م ا م وحده ولا يحول ا ل م أ م و م واستثنى ب ن ا ل م ا ج ش و ن النساء فقط فقال لا يستحب في حقهم لا يستحب في حقهم لا شك أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا صلت في مصلى الرجال من غير حاجز ولا فاصل أ ن ه لا ينبغيها ان تحول رداءها ل أ ن ه لا يترتب على ذلك ا م ف س د تنكشف امام الرجال لكن إ ذ ا كان النساء في مكان م ن ع ز ل بحيث تستطيع أ ن تقلب رداءها وعباءتها من غير ر ؤ ي ة ا ل ج ا ن ا ل أ ج ا ن ب ف ا ل أ ص ل الاقتداء و أ ن ه ن شقائق الرجال إ ذ ا حول ا ل إ م ا م ا ل رداء ويستقبلون القبله وهم قعود وهم قعود ا ل أ ص ل أ ن ه م قعود و ا ل إ م ا م يخطب فهل نقول إ ذ ا أ ر ا د و ا تحويل الرداء يقومون ويدعون قيام أ و يدعونهم قعود أ و نقول ا ل أ م ر في ا ل س ا ع ة ان دعوهم ا قعود ان دعوهم ا قيام هذا إ ذ ا أ م ك ا ن ه م تحويل ا ل أ ر د ي ة وهم قعود وتحويل الرداء يكون بجعل طرفه ا ل أ ي م ن على ا ل أ ي س ر والعكس ولا, ولا يلزم تنكيسه كما يقول الامام الشافعي رحمه الله يجعل أ ع ل ا ه أ س ف ل ه واسفله على ما يزيد نعم الموجود يعني عليه عباءه ب ش د رداء يحول والذي ليس عليه الاشماغ مثلا لا باس هو نوع من التحويل يحصل به بعض المقصود نعم نعم تحويل الحال نعم جاء في السنن ما يدل على أ ن ه ا خ ط ب ة و ا ح د ة للعيد نعم لكن ع ا م ة أ ه ل العلم جروا على أ ن ه ا خطبتان وفي الخبر ما يدل على ذلك نعم وتشبيه ص ل ا ة الاستسقاء ب ص ل ا ة العيد لا يعني انه تشبيه من كل وجه, لا يعني إنه كل وجه. نعم. ولذا قال ا ل عباس لم يخطب خطبتكم هذه نعم ا ل أ م ر في س ح ر ف إ ذ ا كان القيام أ ق ر ب إ ل ى الخشوع والتواضع لا باس مثل القيام بالدعاء او م ع ر ف ة و غيره يكون أ و لا يكون نحن ا ل موظفون تصل إ ل ي ن ا تقاوم ي هدايا من قبل بعض المؤسسات والشركات التي لها تعاقد مع وكالتنا فهل يجوز أ خ ذ هذه التقاوم ي وهل يجوز أ ي ض ا استخدامها في المنزل وجعله ا في المسجد الورع, الورع ان لا تؤخذ هذه التقاوم الورع ان لا تؤخذ لكن إ ن كانت تبذل لجميع الناس على حد سواء ف أ ن ت واحد من الناس لكن الورع تركها يقول هل من ا ل س ن ة ان تغطي ا ل م ر أ ة ر أ س ه ا عند ش د ة ا ل أ ل م كيف تغطي راسها أ س ه العصابة لا فيها ا عصب شيء ر أ لا في كيف شيء ل من ل س ن ة أ ن تغطي ا ل م ر أ ة ترى هذه م س أ ل ة ح ا ج ة ان احتيجه للعصابه ف ع ل ة كعلاج و إ ل ا محتاج إ ل ي ه ا فلا داعي لها الحديث الذي رواه ابو ه ر ي ر رضي الله عنه النبي الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ص ا ب س ل م ثلاث ة ي ا م ك ل شهر ب معناه لقد سمعنا بتضعيف هذا الحديث مما ا ر ص ح ة هذا ك ل ا م ليس بصحيح بل الحديث ص ح ي ح وقد أ و ص ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب ه ذ ه ثلاثه من اصحابه و إ ذ ا كان ضعيفا يقول سمعنا منكم من على طالب العلم ل و ضعف هذا الحديث ان لا يزهد في تحصيل هذه الافعال كغيره من الناس أدري على كل هذا الحديث لا إ ش ك ا ل به أ و ص ا ن ي قليله ث ل ا ث لا إ ش ك ا ل به اما تعيين ثلاثه ا ل أ ي ا م بالبيض هذا ورد فيها حديث أ ق ل منه وهو حسن لغيره ان شاء الله、تعالى. يقول هل تارك جنس العمل كافر كفر مخرج من ا ل م ل ة هل تارك الجنس ا ل ع م ل كافر كفر مخرج من ا ل م ل ة <تصفيق> مع الخلاف ب ح د و د الحكم تارك ا ل ص ل ا ة وما قولكم فيمن يقول انه ل ليس بكافر ومبتدع على كل حال العمل شرط شرط صحه ل ص ح ة ا ل إ ي م ا ن والمراد جنسه كما يقول ش ي خ ا ل إ س ل ا م من جميع إ ذ لا يتصور مسلم لا يعمل يؤمر ب أ و ا م ر وينهى عن نواهي ولا يعمل شيئا البته هذا ما قرر ا ل ش ي خ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى في كتاب الايمان يقول هل يجوز قتل النصارى في ا ل م م ل ك ة وما رايكم بمن يقول أ ن العهد نقض ب ق ت ا ل المسلمين و أ ن العهد له شروط و أ ن ي س م ع كلام الله و أ ن يكونوا تجارا ولا تزيدوا م د ة القامه ع س ن ة و أ ن يجوز ل أ ي أ ح د ان ينقض العهد كما ب ق ص ة خ ز ا ع و بني بكر نرجو التعليقات ك م أمر من الله لأنه أمر خطير ووجد ف ي تعريض به خارجه حال الأمن منك كل على ل أ ي بلد آ م ن لا يجوز بحال لاسيما إ ذ ا ترتب عليه ضرر على المسلمين فكيف بهذه البلاد ا ل ت ي هي مصدر ا ل إ س ل ا م و مرجعه و م ا و ا و معقل المسلمين لا يجوز بحال أ ن يتعرض ل أ ح د من استحق القتل فالذي ينفذ ولي ا ل أ م ر فقط هذا ب ا ل ن س ب ة لمن استحق القتل لا يجوز ل أ ح د ان ينفذ و إ ن كان مستحقا للقتل من غير ج ه ة ولي ا ل أ م ر ف إ ن الحدود إ ل ي ه لا إ ل ى غيره و ا ل أ م ن كما ذكرنا في مقدمه ص ل ا ة الخوف شيء لا يعدله ش م ر في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة في ح ي ا ة الناس كلهم للمسلمين وغيرهم كيف ي أ م ن على نفسه كيف ي أ م ن على عرضه كيف ي أ م ن على ماله كيف ي أ م ن على دينه كيف يؤدي كيف يتعبد وهو خائف فتعريف هذا ا ل أ م ن ل أ ي خلل ج ر ي م ة من أ ع ظ م جرائم ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة يقول لدينا اله تصوير في ا ل م د ر س ة ن ص و ر فيها أ و ر ا ق تخص ا ل م د ر س ة وكذلك الطلاب هل في ذلك شيء أ و ر ا ق تخص ا ل م د ر س ة و ي اله ا ل م د ر س ة منين جاين من اين ت أ ت ي الشبه نعم وكذلك الطلاب هل بذلك شيء إ ذ ا كان ت يصور للطلاب جميعا من غير تحسيس لبعضهم دون بعض أ و لبعضهم دون بعض بالرسوم التي تعود إ ل ى م ص ل ح ة ا ل م د ر س ة لا ب أ س كيف ي ع منعي اله تصوير المدرسه نصور فيها أ و ر ا ق تخص ا ل م د ر س ة نعم على كل حال إ ذ ا كانت لا تطيق ما يطلب من تصويرها فهي أ و ل و ي ا ت ي ب د أ ب ا ل أ ه م ف ا ل أ ه م نعم